فالقصعه وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه رواه مسلم وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه انه سال جابر رضي الله عنه عن الوضوء عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام الا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا أكفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا رواه البخاري هذا الحديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب الطعام تضمنت المسائل متعدده الأول الأولى أنه يمضي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع الوسطى والسبابة والإبهام لأن ذلك أدل على عدم الشرف وأدل على التواضع ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة اصابع أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة اصابع مثل الرز. فلا بأس أن تأكل, أن تاكل بأكثر لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة اقتصر عليها فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها هو أو يلعقها غيره أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهر وكونه يلعقها غيره هذا أيضا ممكن فإنه إذا كانت المحبه بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليه جدا أن, أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعه فهذا ممكن وقول بعض الناس ان هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لانه كيف, كيف يلعق الإنسان أصابع غيره نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا ولا يمكن أن يقول شيئا لا يمكن فالأمر في هذا ممكن ممكن جدا وكذلك الأولاد الصغار حيان الإنسان إن يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام هذا شيء ممكن فالسنة أن تلعقها أو تلعقها غيرك والأمر عند الله واسع ما قال رسول فللعقها غيرك حتى نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليه الأمر واسع العقها انت أو العقها غيرك وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعه حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الاطباء أن الانامل باذن الله تفرز افرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعده وهذه من الحكمه يعني نحن نحن نحال السنه حصل لنا هذه الفائدة الطبيه حصلت وان لم تحصلها لا يهمل الذي يهمنا انتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام ومنها المثل الثالثه انه ينبغي للانسان ان يلعق الصحفه أو, او القدر الجذر او التبسي المهم الاله اللي فيه الطعام اذا انتهيت فالحس حافتك كما امر به هذا النبي عليه الصلاه والسلام فانك فانك لا تجيك اي طعام كالبرك ومع الاسف ان, أن الناس تفرقون عن التباس تباس الطعام فيها اللحم والرز وغيره، تجد أن حافاتهم ما لعقة باقي كمان والسبب في هذا أجهل بالسنة، ولو أن طلبة العلم ذا أكلوا مع العام، شافوا الرجل يدوم وما لعقة حافته، قالوا تعال اجلس العق حافته، لو فعل طلبة العلم هذا لم تشر في السنة، لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفو. نحن نتجاوز كثيرا ونتهاون في الامر وهذا خلاف دع الدعوه الى الحق المساله الخامسه ان الانسان اذا سقطت منه اللقمه فلا يتركها ياخذها اذا كان فيها اذى يمسح لا ياكل الاذى لان الانسان مهم مجبر على ان ياكل شيئا ما يشتهيه يمسح الاذى مثل لو كان فيها حود او تراب او ما اشبه ذلك امسحه ثم كلها لماذا قال عليه الصلاه والسلام ولا يدعها للشيطان لا يدعها للشيطان لان الشيطان يحضر ابن ادم في كل شؤونه ان اراد ياكل حضره ان اراد يشرب حضره ان اراد ياتي اهله حضره حتى يشاركه كما ثلاث كلمه شارككم في الاموال والأولاء فهو يشارك فاذا جاء... فرع فإذا عندكم تاكل اذا قلت بسم الله منعته من الاكل ما يقدر ياكل وانت مسمن على الطعام ابدا اذا لم تقل بسم الله اكل معه اذا قل بسم الله يترقق اللقمه اذا سقطت بالارض فإن رفعتها انت فهي لك وإن جرتها أكلها هو فصار إذا لم يشرك بالطعام الطعام شرك فيما يسقط من الطعام لهذا احبسه احبس هذا عنه فإذا سقطت اللقمه أو التمره أو ما اشبه ذلك في الأرض فخذها وإذا كان علق بها أدا من تراب أو عجان أو ما اشبه ذلك فأزل ذلك الأدى ثم كلها ولا تدعها الشيطان. المساله السابسة الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار فالخبز والرز والجريش وغيرها هل يتوقف الزسان إذا أكله أو لا؟ قال بعض العلماء إنه يجب على من أكل شيئا مطفوخا على النار يجب عليه أن يتوضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسك النار ولكن الصحيح أنه لا يجب كما في حديث جابر الذي في صحيح البخاري أورده المؤلف رحمه الله الصحيح أنه لا يجب سنة يعني الأفضل ان تتوضا ولو كنت على وضوء إذا أكل شيئا مطبوخا على النار الأفضل أن تتوضا ولو كنت على وجه لكنه ليس جواجب صحيح أنه ليس جواجب ولكنه سنة لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني عدم الالتزام به ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضى من نحوم العبل قال نعم قال نتوضى من نحوم الغنم قال إن شئت، لأن لحم الإبل إذا أكره الإنسان انتقر وضوء لو كان على لا لابد توضى ولكن ما يجب أصل الفرض لأنه ما دال ولا تقوّر إنما يجب الوضوء سواء نكالك اللحم مي أو مطبوخ وسواء نكالك الهضر أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء أي شيء تأخذ من البعير فانه يجب عليك أن تتوضا يعني كلنا قدرون أما غيره فإذا أثرته مطبوخا فالأفضل أن تتوضى ولا يجب عليك ذلك هذه من الآجاب والحقيقة أن هذا كتاب رياض الصالحين كتاب النووي رحمه الله كتاب جامع نافع ويصدق عليه أنه رياض الصالحين فيه من كل زوج بهيم فيه اشياء كثيره من مسائل العلم ومسائل الـ الـ الاداب لا تكاد تجدها في غيره فنسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا انه على كل شيء قدير نعم اي نعم ما دام لكن انت توضائك طيب اذا توضات الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب أدب الشراب واستخدى التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستخدى بإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثه متفق عليه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا تشربوا البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفاتم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي قتاده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه وعن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيد بماء وعن به اعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم اعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن متفق عليه وعن سهل سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم حكم حديث كره النووي رحمه الله في الصالحين في اداب السرب وقد سبق جمل كثيره من اداب الاكل ولله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تحصى كما قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فالأكل والشرب من نعم الله سبحانه وتعالى ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من كرمها نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم إياه من كرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة الله تعالى بالأكل والشرب. وهذا أحد الحكم بل هذا إحدى الحكم في الصيام أن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب. حتى يعرف قدر نعمة الله عليه لتيسير الأكل والشرب للشرب آداء منها أن يسمي الله عز وجل إذا شرب فيقول عند الشرب بسم الله ومنها أن يتنفس في الشرب ثلاثا لقول انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا كيف يتنفس ثلاثا يعني يشرب ثم يفصل الإناء عن فمه ثم يشرب ثم يفصله عن فمه ثم يشرب الثالثه ولا يتنفس في الإناء لحديث أبي قتاده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء لأن النفس في الإناء يقدره على من يشرب من بعده، وربما يحدث مع وربما يخرج مع مع النفس أمراض في المعدة أو في في في المريء أو في الفم، فتلصق في الإناء، وربما يشرب إذا تنفس في الإناء، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء، بل يتنفس ثلاث كل نفس يبين به الإناء عن فمه وقد أخبر النبي عليه الصلاه والسلام بأن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ أهنأ لأنه يشرب منهلا وأبرأ يعني أبرأ من العفس وأسلم من المرض وأمرأ أسهل في في النزول إلى الامعاء ووجه ذلك أن العطش عبارة عن حرارة المعده يقل الماء أو لغير ذلك من احيانا يكون مرض فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربما يضرها فإذا راسله الإنسان عليها مراسلة صار هذا أبرأ في العطش وفي السلامة من المرض والأثر الذي يحصل بورود الماء على المعدة نفعهه ولهذا ينبغي أيضا إذا شرب أن لا يعب الماء عبا وإنما يمصه مصرا لا يعبه عبا فيأتي جرعات كبيرة بل يمصه مصا حتى يأتي المعدة شيئا فشيئا فيمصه في النفس الأول ثم يطلق الإناء ثم يمص في النفس الثاني ثم يطلق الإناء ثم في النفس الثالث هذا هو السمع وأما التناول يعني من يبدأ بمن يبدأ في الإناء إذا أراد أن نعطي الشراب احدا قد دخل معه مع شراب معه شاه معه قهوه بمن يبدأ نقول إذا كان أحد من الناس قد طلب الشراب فقال لي مألة فإنه يبدأ به هو الأول وإذا لم يكن أحد طلبه فإنه يبدأ بالأكبر ثم الأكبر يناوله من على يمينه وإذا كان الإناء مخصوص لكل واحد الإناء كالفنادقين مثلا فيبدأ بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره لأن الذي عن يساره هو الذي عن يمين الصاب والصاب هو الذي ينأول فينأول فيبدأ من على يمينه والذي على يمين الصاب هو الذي عن يسار الشارب لأن الصاب مستقل للشارب فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين الصاب مثال ذلك مثل إنسان طلب المال فجئ إليه بالماء ماء وشرب منه وأراد أن يناوله احدا إن كان الذي جاء بالشراب واقفا على رأس يعني معناه أعطي الإنى إذا فرقت فيعطيه إياه وإن لم يكن فإنه إذا خلص يعطيه الذي على يمينه إذا خلص الشارب يعطيه الذي على, على يمينه سواء كان صغيرا أو كبيرا شريفا أو وضيعا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعلى يمينه رجل من الأعراب وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ناوله الاعرابي فقال عمر هذا أبو بكر يقوله للاعرابي يريد من الاعرابي أن يخدم أبا بكر ويقول خذه يا أبا بكر لأن أبا بكر معروف مشفور بين الصحابة أنه أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي ولكن العراب أخذ الإناء فشرب. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل المفضول على الفاضل لأن ابا بكر أفضل من العراب لكن فضله عليه لأنه عن يمينه وقال الأيمن فالأيمن والقصة الثامية أتل النبي صلى الله عليه وسلم بشراب, بشراب بلبن مشوق دماء يعني مخلوط بماء. فشرب منه وعلى يساره غلام وع وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياء فبار فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام أتابني لي يعني أن يعطيه الأشياء فقال والله يا رسول الله ما أنا بالذي اوثر بنصيب عليك أحد يعني ما اوثرهم عليك أنا اللي أحبنا أشرب لك، فتله بيده يعني أمسك بيدي وقال هاته إعجابا بيه. بما قال فأعطاه إياه فهذا دليل على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سنا فإنه يفضل على الذي على اليسار ولو كان أكبر سنا والأول يدل على أنه إذا كان الذي على اليمين أقل, أقل قدرا فإنه يعطى على الذي هو أعظم قدرا إذا كان على اليسار لقول رسول الأيمنون الأيمنون الأيمنون ألا فيمنو ألا فيمنو ألا فيمنو هكذا جاء الحديث لكن هذا في من إذا أراد، في من إذا شرب يريد أن يناول من, من على يمينه او على يساره أما الإنسان الذي يفعله الناس اليوم يأتي رجل بالإبريق أو بالدلة يدخل المجلس فهنا يبدأ بالأكبر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يبدأون به عطونا ولانه لما اراد ان ناول عليه الصلاه والسلام المسواك احد رجلين لديه وقف قيل له كبر كبر وقد ورد ايضا في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انك اذا دخلت المجلس تبدا بالاكبر لابد على اليمين والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة الشرب من فم القربه ونحوها وبيان أنه كراهه تنزيه لا حرام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء او القربة متفق عليه وعن كرشة بنت ثابت أختي حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتدال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم من آداب الشرب أن لا يشعر الإنسان من فم القربة أو السقاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى عن ذلك والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة فإذا صارت في القربة أو في استقاء فإنه يكون فيها أشياء مؤذية علق أو حشرات أو غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناة الأسقية يعني أن كسف أفواهها ان الإنسان يكسف من هكذا ثم يشرب وذكر ان رجلا شرب مره فخرجت حيه من من القربه وهذا شك انه على خطر اما ان تلدغه او تؤذيه لهذا ينهى عن الشرب من فم القربه وليس من ذلك الشرب من البزبوس أو من او من الجرار التي يقزن فيها الماء لأن هذه معلومة نظيفة فهو, فهو كالشرب من الأواني لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم القربة مثل أن يكون محتاجا إلى الماء وليس عنده اناء فإنه يشرب من في القربة وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف رحمه الله للكراهه وليس للتحريف. ويستفاد من الحديث الأخير أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائما لكن إذا كان هناك حاجه فلا بأس كما في هذه الحاجة الشن معلقة والمعلقة تكون رفيعة على القاعد وليس عنده انا فشرب من من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنه المعلقه وفي الحديث ايضا دليل على جواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك وقد كان الصحابه يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بريقه ويتبركون بثيابه ويتبركون بشعره اما غيره صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لا يتبرك بشيء من هذا فلا يتبرك بثياب الانسان ولا بشعره ولا بابطاره ولا بشيء من متعلقاته الا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهه النفخ في الشراب عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاه اراها في الاناء فقال اهرقها قال إني لا, إني لا أروى من نفس واحد قال فأبني القدح إلى العنفيك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه فواه الترمذي وقال حديث الحسن صحيح نحن ربما قال المؤلف أنه رحمه الله في كتاب ريال الصالحين في آجاب الطعام والشراب باب كراهة نفح الشراب ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفح نفح الشراب وذلك لأن الإشان إذا نفح ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ فيه فساله الرجل قال يا رسول الله القذاء يعني تكون في الشراب يعني عود صغير أو ما اشبه ذلك فينفقه الإنسان الذي يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرقها يعني صب الماء الذي فيه القذاة ولا تنفخ فيه ثم سأله أنه لا يبوى بنفس واحد فقال أبنى, أبني الاناء عن نفسه يعني من يشرب ويحتاج إلى تنفس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الإناء عن فمه يعني يفصله ثم يتنفس ثم يعود فيسر إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه كما لو كان الشراب حارا ويحتاج للسرعة فرخص في هذا بعض العلماء ولكن الأولى أن لا يقعد حتى وإن كان حارا لا ينفقه إذا كان حارا وعنده إناء يصب يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى أبوه. وفي هذا دعي على أن الشريعة الإسلامية كامله كامله من جميع الوجوه كل شيء قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما حتى الطيور في السماء لنا منها علم لتعليم الله ورسوله إيانا وقال رجل من المشركين لسلمان الفارس رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة لبول أو غائط قال أجل وذكر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة في غائط ولا بول وأن لا نستنجى بأقل من يمين وأن لا نستنجى بأقل من ثلاث أحجار وأن لا نستنجى برجع أو عظم فالمهم أن شريعتنا ولله الله كاملة من كل وجه ما فيها نقص ولا تحتاج إلى أحد يكملها، وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العباد بين الله وبين الخلق واما المعاملات بين الناس وبين الناس فإنها الشريعة لا تعتني بها فيقال تبا لكم وسفها لعقولكم أطول آية في الكتاب في التكار الله العزيز كلها في المجاية في التعامل بين الناس أطول آية وهل بعد هذا اعتناء وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال واصلاحه وما أشفى ذلك وكذلك في السنة فالشريعة الإسلامية ولله حمد كاملة من كل وجه نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بها ظاهرا وباطلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه وعن ابن الزال ابن رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عمرو بن, شع... عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا لا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبر رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قائم رحمه الله تعالى باب جواز الشرب قائما وقاعدا وأن الشرب قاعدا أفضل الأكل والشرب الأفضل فيهما ان يكون الإنسان قائد لأن هذا هو هدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ياكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وسئل أن أبن مالك عنها عن الأكل قال لا تشر وأفضل يعني معناه أنه إذا نهي عن الشرب قائما فالأكل قاعدا من باب أولى. لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، ولكنه لترك الأولى بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قائد وأن يأكل وهو قائد ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائد وأن يأكل وهو قائد, قائد والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائد زمزم هي عين الماء التي حول الكعبة وسببها أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة وليس فيها أحد ليس فيها سكان وليس فيها كعبة وليس فيها أحد بل وليس فيها زروح هي واد غير يزر وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصرف لان الله امره أن يبقيهما هناك فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له يعني كيف تذهب وتتركنا هل هل امرك الله بذلك قال نعم قالت إذا كان امرا اذا كان الله امرك بذلك فانه لا فإنه فالامام فانه لا يضيع وهذا يدل على كمال إيمان هاجر رضي الله عنها وقصتها هذه نظير قصة أم موسى أم موسى بن عمران كان في العون مسلط على بني إسرائيل يقتل ابناءهم ويبقي نساءهم اذلالا لهم وقد قيل إن المنجمين قالوا له إنه يظهر من بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده فصار يقتل أبنائه فخافت عليه ثم موسى خافت عليه فأوحى الله إليها يعني وحي الهام لا وحي نبوة أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت يعني صندوق من الخشب وتلقيه في البحر وهذا شيء شديد على النفس ان لده تضعه في تابوت وتلقيه في البحر لكن هي مؤمنه واثقه بوعد الله عز وجل ففعلت القته في البحر في التابوت فسقط على ايدي ال فرعون فاخذوه وقالت امراه فرعون قردة عين لي ولا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولك أم موسى أصبح فؤاد أمه فؤادها فارغا يعني ما, ما كان شيء وراء قد فر قلبها على ولده مع إيمانها بالله ولكن الله عز وجل بقدرته أو يعني جعل هذا الابن كل ما عرضت عليهم رأه بيرضعها أبع أن يرضعها لا, لا يرضع فإذا اخت موسى قد أرسلتها والدته تبحث تنظر وستأرشانه فرأة الناس يبحثون عن, عن مرضع لهذا الصبي فقالت ألا أدلكم على أهل بيتهم يقولونه لكم وهم له ناصفون فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امراه الله أكبر الله عز وجل يعني أن الولد ما رضع من أحد سوى أمه مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليه هاجر رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم إن الله أمرني بهذا قالت إذن لا يغير ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من بني آدم وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتضر اللبن على الولد ويرضع حتى نفذ التمر والماء وجاءت الأم وما من الأم اذا جاءت لا يكون بها لبن وجعل الطفل يصيح ويبكي فرأت بما الهم الله اي جبل اقرب لها تصعد اليه لعلها تسمع حس ولا حس ولا شيء فوجد اقرب مكان اليها الصدع وأنتم تشاهدون الصفة الآن أقرب جبل للكعبه هو الصفا صعدت عليه تحسست تسمى ما وجد أحد نزلت قالت أذهب إلى الجهة الثانية وأقرب جبل إليها في الجهة الثانية هو المروه صعدت على المروه تسمى تريد أحد ما ما جاء وكان بين الصفا والمروه الشعيد وادي مجرسين ومعروف أن الشعيد يكون نازل عن الأرض فكانت إذا نزل في الشعيد ركضت ركضا العظيم تركض من أجل أن تسمع الولد وتلتفت ليه وتراه لما فعلت هذا سبع مرات سبع مرات أكملت سبع مرات إذا هي تسمع تسمع شيئا فقالت اضف ان كان عندك رواه يعني سمعت الحسن واذا هو جبريل امره ربه عز وجل ان ينزل الى الارض فيضرب بعقبه او بجناحه مكان زمزم فضربه مره واحده فخرج هذا الماء ينبع ما زمزم فجعلت تحوسه حجر عليه خافة يسيح في الأرض وينقص هذا ظنها فلما حابت الماء وشربت وإذا الماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ما تشرب من هذا الماء وترضع الولد وفرج الله عنها عز وجل وكان حولها أناس لكنهم بعيدون عنها من جرهم قبيلة من العرب كان, كان حولها فرأوا الطيور تهوي إلى هذا المكان مكان زمزم الذي فيه الماء والطير شوه من بعيد فقالوا ما خبرنا هنا ماء حتى تأوي الطيور إليه لكنهم قالوا لا يمكن ان التأوي إلا إلى ما فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا إلى المكان وإذا المكان عين تنبع فنزلوا حول المرأة وأنست بهم وكبر إسماعيل وتزوج منهم تزوج منهم بعد مدة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدخل على أهل على أهل اسماعيل وعلى هاجر وسأل زوجة هاجر زوجة, زوجة إسماعيل إيش أنتم إيش حالكم فشكت الحال وتضجرت فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له أظن يقلع عتبة بابه أو يزيل عتب تباب كان الطيب فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حصل قال هل جاءكم أحد؟ كانوا استنكر إسماعيل هل جاء أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وأنه قال أقرئيه السلام وقول يغير هذا يغير عتب تباب ماذا يريد ابراهيم يريد أن يطلقها أن يطلق المرأة لان المرأة الشكاية شك الزوجة وأن ما عندهم يعني إلا كل بؤس. فقال هذا أبي وأنت العتبة فالحق باهلك ثم تزوج غيره. ثم جاء ابراهيم مرة أخرى بعد أن راب عنه مدة ودخل على بيت ابنه إسماعيل وجد الزوجة. فسألها عن حالهم فأسمت على حاله قالت نحن بخير وأسلمت على الحال فقال لها أقرئ زوجك من السلام وقولي له يمسك بعتبة ذاك فلما جاء إسماعيل من الصيد أو ما أو ما لما جاء كانه سأل من الذي هل جاء احد قال نعم جاءنا شيخ سبته كذا وكذا وأنه يقلهك السلام ويقول يمسك عتبة بات قال ذاك أبي وأنت عتبة ذاك وأمرني أن امسكك فالحاصل ان أن زمزم ماء مبارك طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له إن شربته لعطش الرويد وإن شربته لزوع شبع حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضاً وشربه للشفاء شفي وإذا كان كثيراً نسيان وشربه للحفظ صار حافظا وإذا شربه لأي شيء لأي غرض ينفعه. فعلى كل حال ماء مبارك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليشرب وكان الذي له استقايا الذي له استقايا هو العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام وكانت قبائل قريش واخاه قريش قد اقتسموا خدمه الحجاج وهم كفار يقيمون الحجاج فللعباس كان له استطاعه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب قال العباس بابنه الفضل بن عباس اذهب الى امه قل لها تعطينا من الماء الذي عندها يعني ماء من زمزم نظيف واظنه نبيذ ايضا فالله اعلم لكن قال الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لك يا رسول الله هذا يغمس الناس فيه ايديهم يعني وندى ان نعتك ماء نظيف فقال لا اشرب فيما شرب الناس فيه فشرب النبي بعد شرب من ماء شرب الناس فيه وشرب قائلا فدل ذلك على جواز الشرب قائما وكذلك حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائما وقال إني فعلت إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتم فعلت، فدل هذا على أن الشرب قائما لا بأس به لكن الأفضل أن يشرب قاعدة فقل أن يقال إذا كان في البراتة في المسجد ودخل إنسانه المسجد فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائما لأنه إن جلس, إن جلس خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلاجلس حتى يصلي رفعتين وإن شرب قائما ترك الأفضل فنقول الأفضل أن يشرب قائما لأن الجلوس قبل صلاة ركعتين حرام عند بعض العلماء بخلاف الشرب قائما فهو اهون وعلى هذا فأشهفه قائما ثم يذهب ويصلي تخيط المسكة والله مرتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استخباب كون ساقل القوم آخرهم شربا عن أبي قسادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم, آخرهم شربا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم. قال المولد رحمه الله في كبره والصالحين باب استحباب الكون ساق القوم اخرهم سرغا يعني الذي يسقي القوم ماء او لبنا او قهوه او شاه ينبغي ان يكون هو اخرهم سرغا من اجل أن يكون مؤثراً على نفسه و... و... ومن أجل أن يكون النقص إن كان على نفس الساق وهذا لا شك أنه أحسن ل... امتتالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذاً بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا كان لا يشتهن أن يشرب فليس بلازم ان يشرب بعد يسعه يشرب وان شاء لم يشرب المهم ان يكون هو الاخير اذا اراد ان يشرب لما في ذلك من الايثار وامتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يحكم اخوانه يسقيهم واذا كان صاحب البيت فليقدم اليهم الشراب أو الأكل كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعجن الحنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكموا فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب ويكون هو آخر القوم ثم هل الأفضل أن يشاركهم في الطعام في الأكل في الغداء أو في العشاء أو في الفطور أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم هذا يرجع إلى عادة الناس فإذا كانت مشاركته أطيبة لقلوب الحاضرين الضيوف وأكثر إيناسا فليكن معه واذا كان الأمر بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل فهذا أمر يرجع إلى العرف. إن كان العرف أن من اكرام الضيف أن لا تأكل معه أن تجره حرا يأكل ما شاء فلا تأكل وان كان بالعكس فكل ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله والام الاخر فليكرم ضيفه ولم يبين نوع الافراد فيرجع في ذلك الى ما جاء به عرف الناس والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم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 فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة فتوضأ القوم كلهم قالوا كم كنتم قال ثمانين وزيادة متفق عليه هذه رواية البخاري وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء مما فأتي بقدح رحراح فيه شيء مما فوضع أصابعه فوضع فيه قال نس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحذرت من توضى ما بين السبعين إلى الثمانين وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضا رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 من شرب في إن من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم هذا الباب عقده المؤلف النور رحمه الله في الصارفين في باب الأواني حكم الأواني واستعمالها في السرط وليعلم أن هناك قاعدة نافعة وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض حلال الأصل فيه الحلم إلا ما قام الدليل على تحريمه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض فهو لنا من حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء كل الذي في الأرض حلال حله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه الدليل إذا قال مثل هذا الحيوان حرام نقول هذا الدليل ولعله صنم حلال إذا قال هذا هذا الآن حلال حرام قلنا هذا الدليل والا في الاصل حلال اذا قال هذا الشجر حرام قلنا هذا الدليل والا في الأصل انه حلال لان الذي يقول انه حلال معه اصل من الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهذا هو الأصل ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب جواز السرب في الآنية من خشب أو حجر أو غير ذلك إلا الذهب والفضة فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب ودليل هذا حديث فليفة بن ديمان ومن سلمة رضي الله عنهما أما حديث حذيفه بن ايمان فقد صرح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضه وكذلك حديث ام سلمة، وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحكمة من ذلك فقال انها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم في الآخرة فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله إذا, إذا استغاثوا وهلكوا من العطش فقد قال الله تعالى إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساب وسفر يؤتى إليهم بالماء كالمهل وهو يرذي الزيت المحمى والعياذ بالله إذا قربوه إلى وجوههم ليشربوا منه فإنه يشعب وجوه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ولعياذ بالله لكن أهل الجنه جعلن الله وإياكم منهم. يسقون من رحيق المختوم ختامه مست يسقون بآنة الذهد والفضة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فيهما لأنهما آنية في الجنة ونهى عن لبس الحرير لأن الحرير للمؤمنين في الجنة والرجال لا يليق بهم لبس الحرير وكذلك النساء لولا أن الله سبحانه وتعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحه أزواجهن حتى تتجمل المرأة لزوجها فيحصل بذلك مصلحة الجميع ولولا هذا لكان الحرير حراما على النساء كما هو حرام على الرجال لأنه لباس اهل الجنه فالحاصل أن جميع الأوان من زجاج وخزف وخشب واحجار وغير ذلك الأصل فيها الحلم حتى لو كانت من من أغلى المعادن فإنها حلال إلا الذهب والفضة والعلة في ذلك ليس كما قال بعض الفقهاء إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك لأنه لو كان هكذا لكان كل إناء يكسر قلوب الفقراء فيه لقمة السدر ولكن العلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لهم في الدنيا ولا في الآخر وهذا خاص في آنة الذهب والفضة لو أن الإنسان شرب بانيه من معد أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حراما إذا لم يصل إلى حد السرق ولكن لو أكل أو شرب بالذهب والفضة كان ذلك حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبيّن السبب، وفي حديث أم سلمة دليل على أن الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بأن من فعل فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم الجرجر صوت الطعام والشراب وينحجح حتف البلعوم فإذا أكل أو شرب في, في إناء الدهج والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لان فيه وعيد وكل ذنب فيه وعيد فانه من كبائر الذنوب والله ما وفقنا اي نعم بالذهب والفضه قال العلماء انه كالخالق لا يجوز ان ياكل فيه ولا ان يصاب فيه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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال المولف رحمه الله تعالى في كتاب رياء الصالحين كتاب اللباس وهذا من احسن الترتيب فإن الأكل والشرب لباس الباطل والثياب لباس الظاهر. قال الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمؤ فيها ولا تفرح. فقال ألا تجوع فيها ولا تعرى لأن الجوع عري الباطل خلو البطل من الطعام عري له لا تعرى من لباس الظاهر. وأنك لا تضمأ فيها هذا حرارة الباطل ولا تضحى هذا حرارة الظاهر ولهذا أشكل على بعض الناس قال لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا تضمأ وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى ولكن من تفطن للمعنى الذي اشرنا إليه تبين له بلاغة القرآن لا تجوى فيها ولا تعرى هذا انتفاء العري في الباطل ولا تعرى انتفاؤه في الظاهر ولا تظن هذا انتفاء الحرارة في الباطل ولا تضحى يعني تعرر للشمس الحارة انتفاء للحرارة في الظاهر كذلك المؤلف رحمه الله بدأ بآداب الأكل ثم بآداب الشرب ثم باللباس الذي هو فصة الظاهر وابتتح هذا الكتاب بقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نوار سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فذكر الله تعالى نوعين من اللباس نوع ظاهر ونوع باطل او نوع حسي ونوع معنوي ولا ترى ان الحسيه قسمان قسم ضروري توارى به العوره وقسم تمالي وهو الريش لباس الزينه والله سبحانه وتعالى من حكمته جعل بني ادم محتاجين لللباس لمواراة السوءه يعني لتغطيه السوءه حتى يتفطن الإنسان أنه كما أنه محتاج للباس الواري سوأته الحسية فهو محتاج للباس نواري سوأته المعنوية وهي المعاصي، وهذا من حكمه الله ولهذا تجدون غالب المخلوقات سوى الادمي لها ما يسر جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو ريش لأنها ليست بحاجة إلى أن تتذكر العرية المعنوية بخلاف بني آدم فإن محتاجون إلى أن يتذكروا العورة المعنويه وهي عورة الذنوب حمان الله واياكم منها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم وريشة أي ثياب زينه وجمال زائد على اللباس ضرورية ولباس التقوى هذا اللباس المعنوي ذلك خير أي خير من اللباس الظاهر سواء كان مما وضروري كالذي وارل السوء أو من التمال وإذا كان اللباس لباس التقوى خير خيرا من اللباس الظاهر فيجب على الإنسان أن يفكر تجدنا نحرص على نظافة اللباس الظاهر الإنسان إذا أصاب ثوبه بقعة وسخ ذهب يغزلها بالماء والصابون وبما يقدر عليه المنظف. لكن لباس التقوى كثير من الناس يهتم به يتنظف أو يتوسق لا يهتم به مع أن هذا كما قال الله عز وجل هو الخير وهو إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر الحسي لأن لباس التقوى ذلك خير وهنا قال ذلك خير ولم يقل ولباس التقوى هو خير لأن داس الإشارة وجاء بها للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس كما قال تعالى على الثاني ذلك الكتاب لا رب فيه ولم يقل هذا الكتاب إشارة إلى علو مرتبة القرآن كذلك قول ذلك خير إشارة إلى علو مرتبة, مرتبة لباس التقوى فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا اللباس لباس تقوى الله عز وجل وأن يفكر دائما في سيئاته وفي معاصيه وتنظيف السيئات والمعاصي أسهل من تنظيف الثياب الظاهرة ثياب الظاهر احتاج الى عمل وتعب وأجرى وتحضير ماء منظم لكن هذا أمره سهل جدا والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب استغفار وتوبة ينفو كل ما سلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أما أرمت أن التوبة تهدم ما قبلها نسأل الله تعالى أن توب علينا وعليكم بمن هو كرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس قال الله تعالى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 على أول هذا الباب باب اللباس وعلى الآية الأولى منه وهي قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا النواري سواتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير وذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم السرابيل هي الدروع يعني مثل لباسنا هذا يسمى سرابيل القمص والدروع الدروع شبهها سرابيل السرابيل يقول الله عز وجل جعل لكم سرابيل تقيكم الحرب و سرابيل تقيكم باس اما السرابيل التي تقينا البأس فهي سرابيل الحديد الدروع من الحديد كانوا بالأول يلبسونها عند الحرب عند القتال لأنها تقي الإنسان السهام الواردة إليه فإنها عبارة عن خلق من حديد منسوط كما قال الله تعالى وهو يعلم داود أن يعمل سابغات وقدر في السرط فيضعون هذه الدروع إذا لبسها الإنسان وجاءته السهام أو الجماع أو السيوف ضربت على هذا الحديد ووقته الشرط اما قوله سرابيه تقيكم الحر فهي ثياب من القطن وشبهات تقي الحر وقد يقول قائل لماذا لم يقل تقيكم البر اجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم الحر وتقيكم البر لكنه ذكر الحر لان السوره مكيه نزلت بمكه وأهل مكة ليس عندهم برد فذكر الله منته عليهم بهذه السرابيل التي تقل الحر وقيل إنه ليس في الآية شيء محدود وأن السهام وأن الدروع التي تقل بأس تقل الإنسان حر السهام والسرابيل الخفيفة التي تقل الحر هذه تقل حر الجوي وتلك تقي الحر الذي يأتي من السهام ونحوها. وذلك أن الانسان في الجو الحار لو لم يكن عليه سرابيل تقيه الحر لرفحه الحر وسود جلده وتأذى وجف. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السرابيل التي تقي الحر من نعمة تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث عتباس رضي الله عنهما. وحديث, وحديث سمره في أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على لبس الثياب البير وقال إنها من خير الثياب، وقال كفنوا فيها موتاق وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فإن الثوب الأبيض خير من غيره لا من جهة الاضاءه والنور ولا, ولا من جهة أنه إذا اتسخ أدنى اتساخ ظهر فيه فبادر الإنسان غسله أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ والإنسان لا يشعر بها ولا يصدها ولا تتعفض فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من خير ثيابك وكفنوا فيها موتاك وهو شامل للبس الثياب الفيغ القمص والعذر والسروي كلها ينبغي أن تكون من البياض فإنه أفضل ولكن لو أنه لبس من, ثوب من لون آخر فلا بأس بشرط أن لا يكون مما يختص لبسه بالنساء فإن كان مما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه الرجل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك بشرط أن لا يكون أحمر لأن الأحمر وادنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحمر خالصا فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس وعلى هذا يدخل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا وأنه كان عليه حلة الحمراء هذه الحلة الحمراء ليس معناه أنها كلها حمراء لكن معناه أن أعلامها حمر مثل ما نقول مثلا أشماق أحمر ولسه وكله أحمر بل فيه بياض كثير لكن نقطع وجهه الذي فيه أحمر كذلك الحله الحمراء يعني أنها أعلامها حمر أما أن يلبس الرجل أحمر خالص ليس فيه شيء من البياض فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واللهم ورسوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحاديث في كتاب اللباس عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من ادم فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضا وأدى بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح فركزت له عنزه فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه وعن رفاعه التميمي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان اخضران رواه ابو داود والترمذي والترمذي بإسناد صحيح وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء رواه مسلم ذكره النوم رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اللباس وقد سبق ذكر شيء من هذه الاحاديث وفي درسنا هذا اليوم حديث وهب بن عبد الله السواي أبي جحيف رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم أو من أدم لكن الصواب من أدم وذلك في الأبطح في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع في السنة العاشره من الهجره قدمها في ضحاء يوم الأحد الرابع من الحجه ونزل إلى المسجد الحرام فطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح فنزل فيه هناك إلى اليوم الثاني وكان في هذه القبة التي ضربت له عليه الصلاة والسلام يقول فخرج يعني حين زالت الشمس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء يرى منها يعني من تحتها قياظ ساقين وهذه الحلة حلة الحمراء يعني أن أعلامها حمر ليس سودا ولا خذرا لأن الأحمر الخالص قد تبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه فتحمل هذه على أن المراد أن أعلامها يعني خطوطها ونقشها أحمر خرج بلا رضي الله عنه بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بما بقى من من مائه الذي توضأ به فجعل الناس منه من ناضح ونائم يعني بعضهم أخذت كثيرا وبعضهم أخذ قليلا يتبرقون بفضل وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبة وأذن بلاه ثم ركزت العنزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعنزة رمح في طرفه زج يعني رمح في طرفه حديدة محجدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحبها معه في السفر ركزت العنزة من أجل أن يصلي إليها لأن الإنسان إذا كان في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم عصا يركز في الأرض أو ما أشبه ذلك يقول فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهذا يدل على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا لكن الأفضل أن لا يجمع إلا من حاجة كما لو كان سائرا يمشي أو كان نازلا ولكنه يحتاج إلى راحة فيجمع جمع تاخير أو جمع تقديم وإلا فالأفضل للنازل أن لا يجمع ثم ذكر وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة كيف كان أدان بلاد يقول جعلت أتبع فاه هنا وها يعني يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الفلاح على اليسار ثم حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين حي على الفلاح على اليسار أو أنه يجعل حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليسار في فيها دواس إن فعلى هذا أو هذا كله على خير ولا ولا بأس ثم ذكر حديثين آخرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه لباس أخضر والثاني كان عليه عمامه سوداء وهذا يدل أيضا على جواز اللباس الأخضر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 كف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية, سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرد مرحل من شعر أسود رواه مسلم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره فقال لي أمعك ما قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوة فخرجت عليه من الإد ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبه من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبه فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لانزع ففيه فقال دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين ومسه عليهما متفق عليه وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكميين وفي رواية أن هذه القضية كانت في غسوة تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث الذي ذكر أن نو رحمه الله في إكساب اللباس هي الإشارة إلى ما سبق من أنه يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب. البيض والسود والخضر والصفر والفمر إلا أن الأحمر الخالص قد تبت, النهي عن النبي قد تبت فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبس الأحمر الخالص إلا مشروباً بلون آخر في هذا الحديث حديث عمرو بن حريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه عمامة سوداء وسبق انه دخل مكه وعليه عمامه سوداء فهو يدل على جواز لبس العمامه السوداء وكذلك الشماء الذي شجره سوداء أو خضراء أو حمراء كلها لا جاء وفيه دليل على جواز لبس العمامه وان من الافضل أن يجعل الانسان لها ذؤابه الذؤابه أن يرخي طرفيها من خلف كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والعنامة التي ليس لها دعابة تسمى العنامة الصمة لأنه ليس لها طرف مرخى وكلاهما جاء وكلاهما ايضا يجوز مسعى عليه على القول الراجع وفي حديث عاشر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الأموات في ثياب وهذا ان تيسر لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت بمثل ما يلبسه الحي من أي لون كان إلا الأحمر الفالص. وفيه دليل فيها حديث عائشة دليل على أن الميت ليس لا يجعل عليه قميص ولا عمام وإنما توضع القطع واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليها الميت ثم تلف القطع العليا عليه ثم الوسطى ثم السفلى، ثم تثنى من عند الرأس ومن عند الرجلين وتربط تحزم حتى يدخل الميت القبر فإذا أدخل القبر فإنها تفق الحزائل قال العلماء تفك الحزائم لأن الميت أحسن الله لي ولكم الخاتمة إذا مات ينتفق فإذا انتفخ وقد ربط فربما يتفجر فتفك الحزائم من أجل أن يكون الانتفاخ لا, لا, لا يتفجر وفي حديث المغير بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك نزل من بعيره وأخذ الإجابة إجابة شيء إن يوضع فيه الماء يشبه ما يعرف ما يعرفه الناس المطرقة سابقا فأخذ الإجابة عليه الصلاة والسلام وانطلق حتى توارى في سواد الليل لأنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء فلا يحب أن يراه أحد. وهو جالس على قضاء حاجته وإن لم ير عورته وهذا من كمال الأدب أنك إذا أردت أن تقضي حاجته فأبعد عن الناس حتى توارى عنهم لا من أجل أن لا يروا عورتك لأن ستر العورة واجب ولا يجب أن تكتشف أمام الناس لكن هذا فوق ذلك يعني الأفضل أن لا يرى الإنسان وهو على حاجته وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن هديه أكمل الهدي ثم أراد أن يتوضى وكان عليه جبة النصوف طيقة الأكمال لبسها عليه الصلاة والسلام لأن الوقت بارد لأنه نحو, نحو الشام تبوك قريبه من الشام فلذلك كان عليه هذه الجبة عليه الصلاة والسلام فلما توضأ وغسل وجهه وأراد أن يخرج ذراعه من الكم كان ضيقا ويظهر أيضا أنها صفيق لم تستطع يده أن تخرج فأخرجها من من أسفل وغسلها عليه الصلاة والسلام ولما أراد أن قدميه اهوى المغيرة بن شعبة لينزع فقطين قياسا على أن الرسول لم يمسح على الكمين لما كان ضيقين لم يمسح عليه لم عليهما وانما اخرج يده من أسفل حتى غسلها فظن المغيرة بن شعبه أن الخفين مثل مثل ذات وانها تنزع من أجل غسل الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهم يعني لبسهما ادخلتهما طاهرتين أي لبستهما على طهارة فمسح عليهما ففي هذا الحديث عدة فوائد منها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشر ينالهما ينال البشر في الأمور الطبيعية يبرد كما يبرد الناس ويحتر كما يحتر الناس ولهذا رآه مرة معاوية راه وقد فك ازراره ازرار القميص لانه والله اعلم كان محترا ففك الازرار فظن معاذ الله عنه أن هذا من السنه وهو ليس من السنن المطلقه لكن من السنه اذا كان فيه تخفيف على البدن لان كل ما يخفف عن البدن فهو خير فاذا كان انسان محتر وأراد ان يفتح الإصرار الأعلى والذي يليه فلا بأس هذا من السنة أما بدون سبب فإنه ليس من السنة لأنه لو كان من السنة لكان وضع الإصرار عبثا لا فائدة منه والدين الاسلامي ليس فيه شيء عبث كله جد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقع ما يؤذيه من حر أو برد